ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له ما لم ممدودا و شهودا ومهدت له تمهيدا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد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 عبس وبشر ثم أدبر واستكبر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر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 ولا يرتاب الذين اوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا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 قالوا لم نك من المصليين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نخوض مع الخائضين وكننا نكذب بيوم الد ديني حتى اتانا اليقين فما تنفعهم شفاعه الشافعين فما لهم عن